بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم والكتاب المبين والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كننا منذرين ان كننا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا امرا من عندنا إنا كنا مرسلين رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَحْمَتُهُ وَبُكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بل هم في شك يلعبون بل في شك يلعبون ارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين ارتقب يوم السماء بدخان مبين يغشى الناس, يغشى الناس هذا عذاب اليم رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رسول تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ تَوْلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا وَاللَّهُ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَنِيلًا 111. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 112. ولقر فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 113. ولقر فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وَلَئِن قُمْنا فِي الْعَوْنِ وَجَاءَ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنَذُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ أَنَذُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي أُذْهِبُ بِرَبِّي أَن تَرْجُمُونَ وَإِنِّي أُذْهِبُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ 111. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 112. فدعا ربه أنها اسري بعبادي ليلا انكم متبعون اسري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون إنهم اَمْتَرَكُوم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اَمْتَرَكُوم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعَمَتٍ كَانُوا فِيهَا ذلك واورثنا قوما اخرين واورثنا قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني سرا من العذاب المهين بالغري من جينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين انه كان عاليا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ مَا فِيهِ بَلَاءٌ الاولى وما نحن بمن شريرين ان هي الا موستنا وما نحن بمن شريرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فَأَيُّنْ أَمْ قَوْمٌ تَبِعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَأَخَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ إنهم كانوا ما خلَقَُ السَّمواتِ وَأَضَّ مَا بَنَهُ مَا لا عبِين وَلَا خَلَُونَ السماواتِ والأَضَّ بَنهُ مَا لاعِبين مَا خَلَقُناَاهُمَا إِلَّ بِالحَِّ وَلاكِ أَثَرَهُم لا يَعَّون م خَلَناهُ إَّ بِالحَِّ وَلا يَوْمَ الْفَصْلِ بِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلًى لَّنْفَعُ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي, البطون كالمهل يغلي في البطون قَوْلِ الْحَمِيم قَوْلِ الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الْجَحِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ذوق انك انت العزيز الكريم ذوق هذا ما كنتم به تمترون ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين قُمْ مِنْ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ذلك وزناهُ ببحور النين ك وزهُ ببحور يدعون فيه بك فكهة آمين يدعون فيه كلفكية آمين لا يذكون في الموتَ إلا الموتَةَ الأول الاولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم اظلما من ربك اظلما من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فانما استضناه بلسانك لعلهم يتذكرون عللهم يتذكرون فرتقب انهم مرتقبون فرتقب انهم مرتقبون بسم الله